ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل احزاب عليكم ورحمة الله وبركاته مال يرجون من فضل الاله ختاما ينالون تمحيص الاله وسلاما وعير بحبر الله كانت سمافكن wa malinne moota laadaa bisha hijirooda taay tabay yalla baatan ka bisha muharram ay ku dafar buu xool yalla biya fartanka kuno beegan shaniya tobanka bisha september yalla mabukun yalla baatan ka wararka وحتصلوا كليه وراكير ما عندكم مخدوم تانه والغلاء كليه وكدعي ولا ينكر شام يصينا بلاني الكوري الجوا راكيس العني وينوها يوراكاو ففحسن. ما سنده زيت هغطانا اهنكو بلونه ولايه ذا عراق وقوجه بغداد وفجين الله كذب اسكرتك لافضايا وحيش ليق رحمين الله بيكسدين وريك التابع سنعيذا كرافدة ذا حيلي ايكوسك ناين قد دا هاتولاذ داود الحسن وكتل ديجان المشاهدة وحان دعو عمين تيرو مرتدين اه الله ايانكو ماتسا ولايه ذا عراق دجلة الله في اللي جيس اسكرتكي لفضا اياوه حيدا ردقار من الله بيكسدين جاري ايلا أيضا ايذا كان رافده ده اوقو سوكنا اولو تولد سير ما اوقو تالديقان كمخمور وحيال ايانا كسو قاري وحانكو هالاكسامين سدح ابنه شارميد الله خيانكو معدسا اه تنين اوقو الشام الخير لا يدى الشام الخير الله حفل جيس أسكرت الخلافة ضعية وحي شريك رحمين الله أي دين قارئي لهيهين مرتدين تبيتي كذا وكسوك نهدك ماذا كاشكيا وحي له أيانكو لو مرتد أيانكو هلك سمين متكلا وأوقو دعوانا يالله خيانكو ماتسن إسلا ولاية الشام الخير الله عفت لغيس أسهر تخلافه دعيه وحيش ليه بقب وبايا شاء الله بأقصد أنحوين المرتدين تبيكي إذا أوكسكنا ميل دك ماذا؟ معيزيلا ونكوه الله إياه رقم عدسا لقستيال وافجين الله كذب بسكرته خلافة اي وحي شريق رحمين الله بكسدين غاري اي لعيين اي ذنك ريد دمسر حلو اكسوكنا كونفرت الدولة ذا بيعة اي قبات كما قال دبر العبد وحياله اي نكسو غار الدمان وحيال سعلينا دمشي لخذين الله اي نكو مادسا مهى ولا انت وحاينه واركي دول, دول, دول, إذا دول بي بي بي السلام اذا لها دول الجهاد يا على كل أحزاب الظلان دوامة رجال يخوضون القتال كرامة إذا نحوهم جمع الكلاب ترامة ثبات ثبات في الجهاد يا على كل أحزاب الظلان دوامة رجال يخوضون القتال كرامة إذا نحوهم جمع الكلاب ترامة ثباتا ثباتا